112. قال هي عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى 113. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 114. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 121. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 122. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 129 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم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 وَمَا وما أعجلك عن قومك يا موسى 110. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى 111. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه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 124. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 125. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن